قابلهم كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا سَوْءَ الْعَذَابِ كَانُوا كَافِرِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثم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 فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وَلَهُ الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم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 وَمِنْ آياتاتِهِ أَنْ تَقُمَ السَّمَا وَالْأَغُّ بِأَمْرٍ ثَُّ إذَا دَعَكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الأأَغِْ إذَا أَن تُمْ تَخُجون وَلَهُ مَا فيِي السَّموَاتِ وَالْأَبْ كُلُّ لَهُ قَانِتُون. وَهُوَ الذي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مِمَّا مَلَكَتْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَإِنْ تُمُّوا فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ علم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 116. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 117. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَتَقَطَّعَ مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 مَدَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَاللَّوْمُ مُدْبِرِين وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ من بَعْضَ ضَعْفٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يشاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَنْقَسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَوا يُؤفَكُون وَقَالَ الذي نَأَُوتُ لمَوَالإمَانَ ل قَدِلَ بِسُْمْ فِي كِتَابِ اللهِ إى يَْومِ البَعثْ فَهَاذاَا يَوْوُ الْ البَعْتِ وَلَِ نَّكُم كُنتُم لَا تَعلمُون. فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمْ إن أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يوقنون.